وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ إف كن, إف كن افتراه وأعانه عليه عَلَيْهِ آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنا عليه بكرة وأصيلا وقالوا وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم وقالوا ما لهذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار هو يجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لما كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين, مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخر من دونك من أولياء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 إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وَقَدْ إِنَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا أَمْ ثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَفَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا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 أرأيت من اتَّخَذَ الهاهُ هَوَاهُ افَأَنتَ تَكُونُ عَلَيهِ وَكِيلا أم تَحسَبُ أَنَّ أَكثَرَهُم يَسمَعونَ أَو يَعلِلون إِنَّهُم إِلَّا كَالأَنعَامِ بَل هُم أَضَلُّ سَبِيلا أَلَم تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا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 فلا تضيع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذ فرات وهذا ملح أجاز وجعل بينهما بزخ وحجر محجور وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا وكان ربك قدير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 قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 119-والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 110-ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 111-يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رحيم رحيما وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا, ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما